book 2 20 20 časkanie 1 قصيرة قصيره رقم 1 dvratak hod vrahetak osjećajte se kao kod kuće tujtuk bitakŠta želite piti to hebu hadratuka anantašrab Me tu hebhadratak en tarab volliteli muziku to hemuzika E tu hebelmuzika Ja volim klasičnu muziku. ena u hebbol muzika ali klasikija. ena o hebbelmuzika ali klasikija oovdjesu moji cedeovi. Hevi sidijeti una sidijeti. Svirate neki instrument? A ta'zifu ala alatin musikija? A ta'zifu ala ala musikija? Ovdje moja gitara. Hādihi kitharati. Huna gitari. Pjevate rado? A tuhibu an tughanni? اتحب ان تغني؟ إيما تي لي كلب؟ اه عندك o yesu moje knige huna toged kotbi huna toged kotbi upravo czytam ovu knigu aqra haliyan hadha alkitab aqra haliyan ماذا تحب أن تقرأ؟ إيديتلي رادو نا كونسيرت. أتحب أن تذهب إلى الحفلة الموسيقية؟ أتحب أن تذهب إلى الحفلة الموسيقية؟ رادو او أتحب أن تذهب إلى المسرح؟ أتحب أن تذهب إلى المسرح؟ Ideteli rado na operu. Atu hob an ila daril opera? Atu hob an ila dar al opera? Molimo vas, posjetite duplove.duplove.duplove.book2.de za tekstove i knjigu.